ولكل رجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما رسولun minkum yeteru alaykum ve yuzekkum ve yuglumkum elkitaba ve elhikmete ve yuglumkum فَاكْثُرُوا <تكفرون> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ